ما باشكيلك يا صاحبي وجيتك من الحفه باشكيلك ما عاد لي حيله اسمع ابحكي يا صاحبي وقلي شل حل ما اخلي حبيت او خلى دمعتي تهلي حبيت او خلى دمعتي تهلي Son mm-mum, women Aye, je,